بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس والعشرون مما جالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله في قوله تعالى وإلى عاد أخاه مهدا قال وإلى عاد أي وأرسلنا إلى عاد وهم ولدوا عاد بن عوص بن عبد الله بن سام بن نوح وهي عاد الأولى أخاهم هود في النسب لا في الدين وهو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بعثه الله إلى عاد النبي وكان من أوسطه النسب وأفضلهم حسب وهود اسم أعجمي وانصرف لخفته لأنه على ثلاثة أحرف وبعثه الله بعد نوح وقبل ابراهيم وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمال رملا عالج وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة بنوا حي حضر موت باليمن فسخط الله عليهم فجعلهم مفاوز وكانوا يعبدون الأصنام وهم جبارون طوال القامات فبعث إليهم بالتوحيد وترك الظلم ولم يأمرهم بغير ذلك قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تقدم اختلاف القراء في إله غيره في الحرف المتقدم من إله غير وإله, وإله غيره أفلا تتقون نقمته قال الملؤ الذين كفروا من قومه إن لنراك يا يهود في سفاهة جهالة وخفة عقل حيث تركت دين قومك وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك قاله يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة وتقدم اختلاف القراء في أبلغكم في الحرف المتقدم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم يعني نفسه لينذركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح أي سكان الأرض من بعد إهلاكهم وزادكم في الخلق بثبه قال قوة وطولة وكان طول الطويل منهم مئة ذراع والقصير ستين ذراعا قرأ خلف لنفسه وعن حمزة والدوري عن أبي عمر وهشام عن ابن عامر ورويس عن يعقوب بثبه بالسين لأنها الأصل وقرأ نافع وأبو جعفر والكسائي والبزيو عن ابن كثير وأبو بثن عن عاصم وروح عن يعقوب بالصاد بدلا من السين واختلف عن قنبل والسوسي وابن ذكوان وحفص وخلاد قال ورسمها بالصاد تذكروا آلاء الله نعمه لعلكم تفلحون تدركون البغية والآمال قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي مفردا موحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتنا بما تعدل من العذاب إن كنت من الصادقين قالوا ذلك له استهزاء قال هود قد وقع وجب عليكم من ربكم رجس عذاب وغضب سخط أتجادلونني في اسماء سميتموها يقول أو وضعتموها أي ربما كانت أي وضعتموها والله أعلم أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان قال حجة وبرهان أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية وكانت الاصنام يعبدونها ويسمونها بأسماء مختلفة، وهي صداء وصمود والهباء، وكانوا قد فشوا في الأرض وقهروا أهلا بقوتهم، فانتظروا نزول العذاب، إني معكم من المنتظرين، فأرسلت الريح العقيم عليهم، فدخلوا بيوتهم، فأخرجتهم الريح منها، وأهالت عليهم الرمال سبع ليال وثمانية أيام، ثم رمت بهم في البحر، فأنجيناه يعني يهودا والذين معه من المؤمنين برحمه منا بان جعلوا في حظيره اي مؤمنون بان جعلوا في حظيره ما يصل اليهم من الريح إلا ما يلين عليهم جلودهم وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا أي استاصلناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين اي هلك الكفار ونجا المؤمنون ويروى أنه كان من عاد شخص اسمه لقمان وهو غير لقمان الحكيم الذي كان على عهد داودا النبي عليه السلام ولحق هود حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة فلم يزالوا فيها حتى ماتوا فيها وقيل إن قبره بحضر موت وروي أن النبي من الأنبياء كان إذا هلك قومه أقام بصالحيه بمكة يعبدون الله حتى يموتوا وإلى ثمود قال هو ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سابن نوح والمراد هنا القبيلة وقيل سميه ثمود لقلة مائها والثمد الماء القليل وكانت مساكنهم الحجرة بين المدينة الشريفة والشام وكانوا عربا يعبدون الأصنام أخاهم أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين أخاهم صالحة قال هو ابن عبيد ابن أسف ابن ماسح ابن عبيد ابن ابن ثمود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال وبالغ صالح في الإنذار وادع النبوة وقال قد جاءتكم بينة حجة من ربكم على صدقي فقال سيدهم جندع ابن عمر تخرج لنا من هذه الصخرة لاقة مخترجة وبراء عشراء والمخترجة ما شاكلت البختة من الإبل فقال إن فعلت تؤمنوا قالوا نعم فأخذ مواثي قوم على ذلك فتم فتمخضت الصخرة عن ناقة كما أرادوا ثم نتجت مثلها أو نتجت مثلها في العظم هذه ناقة الله قال أضافها إلى الله على التفضيل لأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة لكم آية قال نصب آية نصب على الحال فذروها تأكل من المرعى في أرض الله فالارض له والناقه ناقته لا اعتراض لكم عليها ولا تمسوها بسوء بعقر ولا ضرب فيأخذكم عذاب أليم قال فامن جندع ورهته ولما هلكت عاد خلفتها ثمود في الأرض وعمروا القصور ونحتوا البيوت في الجبال فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم أنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا أي تبنون من سهولها بما تعملون من اللبن والأجر وتنحتون الجبال بيوتا قال كانوا ينقبون في الجبال البيوت ففي الصيف يسكنون بيوت الطين بيوت الطين هي القصور المذكورة وفي الشتاء بيوتا الجبل اللي هي وتنحتون الجبال بيوتا تذكروا آلاء الله نعمه ولا تعثوا في الأرض مفسدين والعيث أشد الفساد قال الملأ قرأ ابن عمر وقال الملأ بواو وقرأ الباقون بغيره واو الذين استكبروا من قومه يعني الأشراف والعام الذين تعظموا عن الإيمان بصالح للذين استضعفوا يعني الأتباع لمن آمن منهم يعني قال الكفار للمؤمنين أتعلمون أن صالح مرسل من ربه إليكم قالوا إن بما أرسل به مؤمنون لا شك عندنا فيه قال الذين استكبروا إن بالذي امنتم به كافرون جاحدون فلما اضرت الناقه بمواشيهم كما لها قداره بن ثالث بطريقها بجماعه تسعه وكما لها مصدع ابن مهرج بطريق اخر فمرت بمصدع فرماها بسهم فانتظم ساقها وشد قدار عليها فعرقبها بالسيف فخرت ورغت تحذر ثقبها ولدها يعني ولد هذه الناقه ثم طعن في لبتها فنحرها فعقر الناقه قال عرقبوها فقتلوها واقتسموا لحمها فجاء صالح فرآه الفصيل فبكى ثم راى ثلاثا اللي هو ولدها يعني فرآه الفصيل فبكى ثم راى ثلاثا فانفجرت السخرة التي خرجت منها أمه فدخلها وكان يوم الأربعاء وعتوا عن أمر ربهم قال واستكبروا عن امتثاله فقال صالح انتهكتم حرمة الله فابشروا بعذابه ونقمته وقالوا وهم يستهزئون ومتى ذلك يا صالح قال تعيشون بعده ثلاثة أيام تصفر وجوهكم أول يوم وتحمر في الثاني وتسود في الثالث ويصبحكم العذاب في الرابع وكان كذلك فاستهزأوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة قال الزلزلة الشديدة وجاءتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة فتقطعت قلوبهم فماتوا فأصبحوا في دارهم جاسمين بعضهم على بعض فتولى أعرض عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أي لم تقبلوا نصحي ناداهم بذلك توجعا على ما فاته من إسلامهم وتوبيخا لهم كما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر وقال إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال وسار صالح إلى فلسطين ثم انتقل إلى الحجاز يعبد الله إلى أن مات بمكة وقيل بحضر موت ابن ثمانين وخمسين سنة وأقام في قومي عشرين سنة وقيل إنه أقام بعد مهلك قومه بفلسطين وأن قبره بالمغرة التي بالجامع الأبيض بالرملة وهود وصالح عربيان وكذلك شعيب وإسماعيل ولوطا، أي وأرسلنا لوطا، وتقدم ذكره في سورة الأنعام ولوطن اسم أعجمي صرف لخفته لأنه على ثلاثة أحرف وهو ساكن الوسط إذ قال أي وقت قوله لقومه وهم أهل سدوم وقراها وهي عمورة وأدم وأصبوء ولوشع وكان لوط قد هاجر مع عمه إبراهيم عليه السلام إلى الشام فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل لوطا الأردن ونهر الشريعة شرقي بيت المقدس فأرسله الله إلى أهل سدوم فقال لهم مستفهما على جهه التوبيخ أتأتون الفاحشة أي السيئة القبيحة وهي اتيان الذكور ما سبقكم بها من أحد من العالمين روي أنه لم تكن هذه المعصية في أمة قبله علمهم إياها الخبيث إبليس إنكم قرأ نافع وأبو جعفر وحفص عن عاصم إنكم بهمزة واحدة على الخبر والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم على أصولهم تسهيلا وتحقيقا وفصلا كما تقدم في سورة الأنعام عند تفسير قوله تعالى تشهدون أن مع الله آلهة أخرى طبعا هو عند تفسير قوله تعالى إنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قال تأتون الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحلال إلى الحرام فتقدم حكم الزنا واللواط ومذاهب الأئمة فيه في سورة نساء عن تفسير قوله تعالى والتي يأتينا الفاحشة وما كان جواب قومه بعد موعظته إياهم إلا أن قالوا أي قال بعضهم لبعض أخرجوهم أي لوطا وأتباعه من قريتكم ثم قالوا استهزاءا إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال فأنجينه وأهله المؤمنين إلا امرأته كانت من الغابرين قال الماضين لأنها كانت موالية لهم فهلكت معهم وامطرنا عليهم مطر قال حجارة وقيل الكبريت قال أبو عبيدة يقال في العذاب أمطرى في الرحمة مطرة. يقصد في الفعل وفي الرحمة مطرة. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة قال هو ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سميت المدينة باسمه سميت المدينة باسمه هذا اسم القبيلة يعني يقصد أن مدين ابن إبراهيم سميت المدينة باسمه ثم بعد ذلك كان منهم شعيب النبي عليه السلام. قال وهي على بحر القلزم حاذي تبوك على نحو ست مراحل وهي البئر التي استقى منها موسى لسائمة شعيب وها في عصرنا منزلة للحجاج المتوجهين من مصر وبيت المقدس إلى مكة المشرفة وتسمى في هذه الأزمنة مغارة شعيب والمغارة في لحف الجبل وفيها شجر عظيم من الجانب الغربي وقوم شعيب هم أصحاب الأيكة وكانت الأيكة من شجر ملتف أخاهم أي أرسلنا إليهم أخاهم في النسب لا في الدين شعيبا واختلف في نسبه فقيل هو ابن ثوبة ابن مدين ابن إبراهيم وقال ابن ميكيك ابن يشجر ابن مدين ابن إبراهيم وأم ميكيك بنت لوط وكان شعيب أعمى وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل كفر وبخص للمكيال والميزان وكانوا يظلمون الناس قال يا قوم الله الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله عليه وسلم يعني ولم تذكر الله في ان كما يقولون جميع معجزات يعني أنها أيضا لم تذكر جميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته تغصن العصا وحملها أي ثمرة شاء موسى هنا يتكلم يعني تسليما بأن شعيب هو الذي في قصة أبو المرأتين في قصة موسى عليه السلام فلما أعطاها العصا في القصة لما أعطاها العصا فكان فالعصا وقع منها كذا وكذا كل هذا قبل نداء موسى كل هذا قبل نداء موسى فهنا يقول ومن معجزاته تغصن العصا وحملها أي ثمرة إن شاء موسى هذه في القصة اللي بتذكر في قصة في سورة القصص وحملها متاع موسى في رعاية الغنم تذكر في القصص او تذكر في أسط أي... تذكر في القصص أقصد باعتبار الوقوع قصة خروج موسى عليه السلام إلى مدين أو الكلام على العفة وليه فيها مآرب أخرى لما تذكر في سورة الطاقل وليه فيها مآرب أخرى فيذكرون فيها بعض الأمور التي كانت تقع بهذه العصا ويذكرون قصة العصا أيضا يعني ما ورد في الأخبار أن هذه العصا أخذها من شعيب قال وحملها أي ثمرة شاء موسى وحملها متاع موسى في رعاية الغنم ومحاربة عدو إن عرض له وأن تصير كالدلو يسقي بها غنمه إن احتاجه فإن ذلك كان معجزة لشعيب لأن موسى لم يكن بعد نبيا وكان الغريب إذا دخل إلى قومه اخذوا دراهمه وقالوا هي زيوف فيقطعونها ثم يشترونها بنقصان وربما أعطوه بدلها زيوفا فقال فأوفوا الكيلة أتموه والميزان ولا تبخسوا تنقصوا الناس أشياءهم حقوقهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ببعث الرسل وتوضيح الشرائع ذلكم أي العدل خير لكم في الدنيا والدين إن كنتم مؤمنين مصدقين قولي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قال ولا تقعدوا بكل صراط طريق من طرق الحق توعدون من آمن بشعيب العقوبة وتصدون عن سبيل الله عن دينه من آمن به وتبغونها عوجا تطلبون عوجاجها بإلقاء الشبه للناس لعلها ونهيهم عن الإسلام بإلقاء الشبه على الناس ونهيهم عن الإسلام كان هنا في عطفهم واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم قال بعد قلة العدد والعدد بالبركة في النسل والمال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أي آخر أمر قوم لوت. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فصرتم فريقين مصدقين ومكذبين فاصبر فانتظروا حتى يحكم الله بيننا بإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين وهو خير الحاكمين. يقول لأن الحكم العدل لأن الحكم لأنه هو خير الحاكمين لأنه ربما كانت لأن الحكم العدل هنا في شيء مضطرب وهو خير الحاكمين. قال لأنه الحكم العدل. وليس هذا أمرا بالمقام على الكفر ولكنه عيد وتهديد قال الملأ الذين استكبروا من قومه يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان لشعيب وأتباعه الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان لشعيب وأتباعه يعني عن الإيمان لأتباع شعيب تحتمل هذا وربما كانت بدون همزة يعني ربما تعظموا عن الإيمان شعيب واتباعه الله أعلم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن قال لترجعون في ملتنا ديننا ولم يكن شعيب قط على دينهم وإنما تناوله الخطاب تغليبا للجمع على الواحد لأن من تبعه كان منهم قال شعيب أولو كنا كارهين أي وإن كنا حتى دي شكلها كده مضطربة في هذه ال... هذي كارهين طبعا هذا واضح إن هو خطأ هنا وإن كنا كارهين فتجبرون على الخروج عليه لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا يعني وإن كنا كارهين فتجبرون على الخروج يعني كأن هنا في سخط قبل عليه وذكر في الحاشية ان هي زيادة من كذا و... هذا الأمر يعني يثير قلقا يعني يقول وإن كنا كارهين فهو يقدر هنا جواب الشرط وإن كنا كارهين فتجبرون على الخروج أو فتخرجون ثم استأنف قائلا قد افترينا على الله كذبا أيماءك ما على الله إن عدنا في ملتكم بعدئذ نجان الله منها ثم قال مشيرا إلى أن حكم له وما يكون وما يصح لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا قال خذ لاننا فنعود هنا يقدر المفعول المشيئة وفيه دليل على أن الكفر بمشيئته وسع ربنا كل شيء علما حاط علمه بكل شيء على الله توكلنا فيما توعدوننا به ثم دعا شعيب بعدما أيس من صلاحهم فقال ربنا افتح اقضي بيننا وبين قومنا بالحق والفتح القاضي وانت خير الفاتحين القاديم وقال الملؤ الذين كفروا من قومه لان اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون فاخذتهم الرجفه الزلزله واهلكهم الله بسحابه امطلت عليهم نارا يوم الذله وذلك انهم راوا حرا شديدا فدخلوا الاثربه فوجدوها أشد حرا فخرجوا منها فراوا سحابه فاستظلوا بها فانطرت عليهم نارا فاحترقوا وصاروا رمادا فاصبحوا في دارهم جاسمين سبق تفسيره في قصة صالح ولما نزل بهم العذاب نجينا شعيبا بمن آمن معه إلى الموضع المعروف بأيلة ويأتي ذكره في السورة إن شاء الله تعالى قال أبو الله البجلي كان أبو جاد وهوز هذه وحطي وهذا معروف يعني وحطي وكلم وسعفص وقرشة ملوك مدين أقصد حطي بدون نون وكان ملكون في زمن شعيب يوم الظلة كلام فلما هلك قالت ابنته تبكيه كلامنا قد هد ركني هلكه وصف المحلة سيد القوم أتاه الحدف نارا تحت ظلة جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة الذين كذبوا شعيبا مبتدا خبره كأن لم يغنوا يقيم فيها والمغانئ المنازل واحدها مغنى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين دينا ودنيا لا الذين اتبعوه كما زعم الكفار فتولى عنهم أعرض شعيب من بين أظهرهم حين اتهم العذاب وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم قاله تأسفا لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه فقال فكيف آسى أحزن على قوم كافرين بعد إنذار لهم ومبالغة في نصحهم قال وقبر شعيب بقرية حطين من أعمال مدينة صفد مسافتها عن بيت المقدس نحو ثمانية أيام. يعني بهذا انتهى المجلد الثاني. <تصفيق> قال وما أرسلنا في قرية من نبي؟ قال فيه إضمار يعني فكذبوه إلا اخذنا اهلها بالبأساء الفقر والضراء المرض لعلهم يضرعون ليتذللوا ويتوبوا ثم بدلنا مكان السيئه الشده الحسنة الرخاءة حتى عفوا كثروا عددا واموالا فطغوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء أي ليس ما اصابنا بالابتلاء وإنما هذا ذاب الدهر فأخذ فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون بنزول العذاب ولو ان اهل القرى المكذبين هنا في آمنوا في الآية آمنوا واتقوا المعاصي لفتحنا عليهم قرأ أبو جعفر وابن عامر والرويس علي قب لفتحنا بتشديد التاء والبقونه بالتخفيف بركات من السماء والأرض لجاءهم المطر والخصب وعمهم الخير من كل جهة ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من الكفر والمعاصي أفأمن أهل القرى المكذبون وهم أهل مكة ومن حولها الاستخفام للانكار والفاء للعطف نظيره حكم الجاهلية يبغون يكون عرف على مخدر أي أتيهم بأسون عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون أو أمينة قرأ نافع وأبو جعفر ابن كثير وابن عامر أو أمينة بسكون الواو جعلوها أو العاطفة تكون لأحد الشائعين كقولك ضربت زيدا أو عمرا وورش يحذف الهمزة ويلقي فتحتها على الواوي الساكنة فتتصل فتحة الواوي بكسرة الميم في الظ. هو الباقون بفتح الواو، وجعلوها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام أو أمنى بهمزة الاستفهام واو، وفي ما هي عبص على مقدر محذوف بخلاف أو أمنى. قال نظيره او كلما ما عاهد عهدا نبذه أو أمنى أهل القرى. أي يأتيهم بأسنا ضحا أي نهارا والضحى صدر النهار وقتا بصوت الشمس وهم يلعبون لاهون من فرط الغفلة أفآمنوا مكر الله ذكرت أن العطف هنا على مقدر قد يقال على مقدر وقد يقال فيه أنه معطوف على ما قبله الألف مقحمة أو نحو هذا يعني المشهور اللي بيقال فيه الهمزة وبعدها الواو أو الفاء أفأمن مكر الله قال استدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خسروا بالكفر لم يهدي أي يبين قرأ العامة يهدي بالياء وقرأ زيد عن يعقوب بالنون على التعظيم للذين يرثون الأرض أي يسكنونها من بعد أهلها الهالكين أن لو نشاء وصبناهم قال أهلكناهم كما أصبنا من قبلهم طبعا محل أن لو نشاء ستختلف بين يهدي ونهدي قال واختلاف القراء في الهمزتين من نشاء أصبناهم كاختلاف فيها من السفهاء ألا في سورة البقرة بذنوبهم كمن تقدمهم ونطبع ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون سماعة فهم واعتبار تلك القرى المذكورة وأهلها يعني قوم نوح وعدن وثمود وقوم لوط وشعيب نخص عليك من أنبائها قال أخبارها لما فيها من الاعتبار ولقد جاءتهم رسلون بالبينات المعجزات فما كانوا ليؤمنوا عندما جاء الرسل بالبينات بما كذبوا من قبل أي من قبل قيام المعجزات المعنى لم تؤثر فيهم الموعظة واستمروا على الكفر كذلك مثل ختمنا على قلوب الكافرين قبلك يطبع الله على قلوب الكافرين من قومك فلا يؤمنون وما وجدنا لأكثرهم أي الناس من عهد أي وفاء عهد وإن وجدنا أكثرهم قال علمناهم لفاسقين خارجين عن الطاع وإن للنفي واللام بمعنى إلا التقدير وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد الأنبياء المتقدم ذكرهم وأممهم موسى بآياتنا يعني المعجزات إلى فرعون وملائه فظلموا أي كفروا بها والظلم وضع الشيء في غير موضعه فظلمهم وضع الكفر موضع الإيمان فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وكيف فعلنا بهم وقال موسى لما دخل على فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين فقال فرعون كذبت فقال موسى حقيق من الحق على ألا أقول على الله إلا الحق قرأ نافع علي بتجديد الياء وفتحها على أنها ياء الإضافة معناه حق واجب علي وقرأ الباقون على على أنها جر معناه جدير بألا أقول إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم قال اليد والعصا، فأرسل أطلق معي بني إسرائيل وقراءة عليا هذه واضحة لا إشكال فيها قراءة تعالى فيها عدة وجوه وما ذكر ووج من هذه الوجوه فأرسل قال أطلق معي بني إسرائيل وخلهم حتى يرجعوا إلى الأرض المقدسة التي هي وطن آبائهم وكان فرعون قد استعبدهم بعد موت يوسف قرأ حفص عن عاصم معي بفتح الياء والباقون بإسكانها قال فرعون إن كنت جئت بآية على دعواك فأتي بها إن كنت من الصادقين في الدعوة وكان بين دخول يوسف مصر ودخول موسى أربعمائة سنة فألقى موسى عصاه من يده فإذا هي ثعبان هو ذكر الحيات عظيم الجسم مبين ظاهر أمره قال ابن عباس لما ألقى العصا صارت حية عظيمة صفراء شعراء فاغرة فاها ما بين لحييها ثمانون ذراعا واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر ثم تنفست في البيوت والخزائن فاشتعلت نارا وجعلت تهيج كالجمل ولها صوت كالرعد وحملت على الناس فانهزموا وصاحوا ومات منهم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضهم بعضا وتوجهت نحو فرعون لتأخذه فوسب من سريره هاربا وأحدث في ثيابه وأخذت الحية أذياله حتى رمى نفسه خلف السرير وصاح يا موسى انشدك بالذي أرسلك خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت فلما نظر فرعون إلى ذلك قال يا موسى لقد تعلمت سحرا عظيما هل عندك غير هذا؟ قال نعم ونزع يده أدخلها جيبه ثم نزعها فإذا هي بيضاء للناظرين لا شعاع يغلب نور الشمس ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت فثم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم بالسحر يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر فماذا تأمرون تشيرون هذا من قول فرعون وما قبله من قول الملأ لذلك هنا في سورة الأعراف في وقف قبل فماذا تأمرون غير الشعراء قالوا يعني الملأ أرجه وأخاه المعنى أترك التعرض له بالقتل قرى ابن كثير وهيشام بن عامر أرجعه بالهمزة وضم الهاء ووصلها بواو وابن ذكوان عن ابن عامر بالهمز وبكسر الهاء ولا يصلها بياء وأبو عمرو ويعقوب بالهمز والضم من غير صلة والباقون بغير همز ثم نافع برواية ورش والكسائي وخلف يشبعون الهاء كسرا ويسكنها عاصم حمزة ويختلص أبو جعفر وقالون وكذلك اختلافهم في حرف الشعراء وأرسل في المدائن هي مدائن بالصعيد من نواحي مصر حاشرين جامعين يأتوك بكل ساحر عليم قرى حمزة والكسائي وخلف سحار على وزن فعال مبالغة وأمال فتحة الحاء الدوري عن الكسائي والسحار هو العالم المعلم السحر وقرأ الباقون ساحر على وزن فاعل والساحر من يعلم أو من يعلم ولا يعلمه من يعلم السحر ولا يعلمه وجاء السحرة فرعون بعدما أرسل الشرط في طلبهم قيل كانوا ثمانين ألفا متقدمهم شمعون وقيل غير ذلك فلما اجتمعوا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جعلا إن كنا نحن الغالبين لموسى قرأ نافع وابن كثير أبو جعفر وحفص إن لنا بهمزة واحدة على الخبر أخبروا أنهم يستحقون على غلبهم موسى جعلا والباقون بهمزتين على الاستف... على الاستفهام أي أتجعل لنا جعلا وهم على أصولهم تسهيلا وتحقيقا وفصلا كما تقدم في في يقصد في الهمزتين كما تقدم في سورة الأنعام عند تفسير قوله تعالى أئنكم لا تشهدون وهنا أثبت كلمة أئنكم, أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قال فرعون نعم لكم علي جعل وإنكم لمن المقربين في المنزلة عندي فعند اجتماعهم بالإسكندرية قالوا تأدبا يا موسى إما أن تلقي أعصاك وإما أن نكون نحن الملقين آل آلاتنا قال موسى بل ألقوا أنتم فلما ألقوا آلاتهم سحروا أعين الناس صرفوها عن إدراك حقيقة سحرهم بما فعلوه من التمويه والتخيل واسترهبوهم أخافوهم لما رأوا من الحيات أمثال الجبال يركب بعضها بعضا وكانت الأرض الملقى فيها ميلا في ميل وجاءوا بسحر عظيم في فنه وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية سدت الأفق وفتحت فمها ثمانين ذراعا فإذا تلقف تبتلع ما يأفكون يكذبون فابتلعت جميع ما ألقوا وقصدت القومة فهلك في الزحام منهم خمسة وعشرون ألفا فأخذها موسى فعادت عصا قرى حفص عن عاصم تلقف بإسكان اللام وتخفيف القاف والبقون بفتح اللام وتجد القاف والبزي يشدد التاء واصلا على ادغام في التاء من تتلقف. فوقع أي ظهر الحق أنه مع موسى وبطل ما كانوا يعملون من السحر، وقالوا لو كان موسى ساحرا لبقيت عصيونا. فعلموا أن ذلك من أمر الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين وألقي السحرة ساجدين خروا سجدا لله تعالى متطارحين قرى أبو عمر السحرة الساجدين بإضغام التائف السين قالوا آمن برب العالمين حظت فتحة هنا على السحرة هو في الآية الفكرة هنا في الإضغام هو لن تنطق لكن الكتابة نفسها تبقى كما في الآية قالوا أمنا برب العالمين فقال فرعون إيايا تعنون فقالوا رب موسى وهارون قال فرعون امنتم به أي بالله قرأ حفص عن عاصم ورويس عن يعقوب امنتم بهمزة واحدة على الخبر وقرأ قنبل عن ابن كثير قال فرعون وامنتم به يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام والمفتوحة ويمد بعدها مدة في تقدير ألفين والباقون بهمزتين عن الاستفهام فهمزة فحمزة والكسائي أو بكر عن عاصم وخلف وروح عن يعقوب يقرؤون بتحقيق الهمزتين على الأص والباقون بتحقيق الأولى وتسيل الثانية ولم يدخل أحد ألفا بين الهمزة المحققة والمزهالة في هذا المحل كما أدخلها من أدخلها منهم في أنذرتهم وبابه لكراهية اجتماع ثلاث ألفات بعد الهمزة لأننا آمنتم فيها ألفان قال ومعنى الكل ومعنى الكل إنكار أي أصدقتم سواء كانت حتى بغير على الخبر فهي معنى الانكار ومعنى الكل إنكار أي أصدقتم بموسى وأمانتم برب قبل أن آذنا لكم أي من غمر أي من غير أمر إياكم إن هذا الذي صنعتم أنتم وموسى لمكر مكرتموه لحيلة احتلتموها في المدينة في مصر قبل أن تخرجوا إلى هذا الموضع لتخرجوا منها أهلاء القبط وتخلصوا لكم ولبني إسرائيل فسوف تعلمون عاقبة ما فعلتم وهو تهديد مجمل تفصيله طبعا هذا متصل بالكلام السابق وهو تهديد مجمل فسوف تعلمون تهديد مجمل تفصيله لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلال من كل شق طرفا وهو أول من قطع من خلاف وصلب ثم لا لأصلبنكم أجمعين على شاطئ نهر مصر تفضيحا لكم وتنكيلا لأمثالكم وكان موسى قد قال للسحرة لكبيرهم أتؤمن بي ان غلبتك فقال لأتي بسحر لا يغلب سحر وإن غلبتني لاؤمنن بك وفرعون يسمع فلذلك قال ما قال قال إن هذا لم يكن قالوا يعني السحرة لفرعون إنا إلى ربنا منقلبون راجعون إلى الآخرة فأرحمنا ويثيبنا فلا بعذابك ثم قالوا توبيخا وما تنقم منا أي تكره منا إلا أن أمن بآيات ربنا لما جاءتنا وهو خير الأعمال ثم فزعوا إلى الله فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أرزقنا صبرا كثيرا يفيض علينا عند القطع والصلب وتوفنا مسلمين ثابتين على الإسلام فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم وقيل إنه لم يقدر عليهم بقوله تعالى فلا يصلون إليكم بآيتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون وروي أنه آمن بموسى عند إيمان السحرة ستمائة وقال الملؤ من قوم فرعون له أتذروا موسى وقومه ليسدوا في الأرض بتغيير الناس عليك ودعوتهم إلى مخالفتك ويذرك وآلهتك قال معبوداتك فلا يعبدك ولا يعبدها لأنه كان قد أمر قومه بعبادة الأصنام فقال هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم ولذلك قال أنا ربكم الأعلى يعني يعلل هنا بوصف الأعلى وقيل كانت له بقرة يعبدها فلذلك أخرج لوم السامري عجلا وقيل كان يعبد الكواكب وقيل الشمس المعنى يكون منك ترك موسى ويكون تركه إياك فلا يلتفت إليك قال فرعون سنقتل أبنائهم قرأ نافع وابن كثير وابو جعفر سنقتل بفتح نوني وإسكان القاف وضم التاء من غير تجديد من القتل وقرأ الباقون بضم نوني وفتح القاف وكسر التاء وتجديدها من التقتل على التكثير ونستحي نساءهم نتركهم أحياء كما فعلنا بهم قبله وتقدم ذكر قصتهم في القتل في سورة البقرة وإن فوقهم قاهرون غالبون وهم قرون تحت أيدينا فعاد فرعون عليهم القتلى فشكت بنو إسرائيل ذلك فثم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله قال أرض مصر يورثها يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعد لهم بالنصر قالوا يعني قوم موسى أذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة بقتل الأبناء وإن بعد ما جئتنا بإعادة القتل علينا قال لهم موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض أن يسكنكم أرض مصر فينظر كيف تعملون من طاعة وعصيان فيجازيكم فيجازيكم فحقق الله ذلك وأغرق فرعون واستخلفهم فيها فعبدوا العج على الكلام الذي يذكر هن الأرض التي استخلفوا فيها هي مصر ولا غير ذلك ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي سني القحطي لأهل البوادي ونقص من الثمرات لأهل الأمصار لعلهم يذكرون قال يتعذون فيؤمنون لأن البلاء يرقق القلوب ويرغب في الآخرة روى أن فرعون عاش أكثر من ستمائة سنة وملك أربع مئة سنة لا يرى مكروها فيها ولو رآه لم ادعى الربوبية فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والسعة قالوا لنا هذه أي نحن مستحقوها ولم يشكروا الله وإن تصبهم سيئة قحت وغلاء يطير يتشاءم بموسى ومن معه من المؤمنين ألا إنما طائرهم أي ما يصيبهم من خير وشر عند الله أي من قبل الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك وقالوا يعني القبط لموسى مهما قال أصله ماء الشرطية أضيفت إليها ما المزيد للتأكيد فصارت ماء ماء ثم قلبت ألفها استثقالا للتكثير هو هذه امم يقصد هي صار هذا معناها يعني ولهذه قد تكون للتكرير قد تكون للتكرير وقالوا مهما تاتينا به أي اي ما شيء تحضرنا تأتينا به من آية بيان لمهما وسموها آية استهزاء لموسى لتسحرنا بها لتنقلنا عما نحن عليه فما نحن لك بمؤمنين أي لا نخدع لك بدليل ما أو ولا لا نخدع لك بدليل ما ولا نصدقك قرأ أبو عمر نحن لك وشبه حيث وقع بإضغام النون في اللام فأرسلنا عليهم الطوفان ووسيل الشديد ودخل بيوتهم حتى بلغ تراقيهم فمن جلس منهم غرق ودام سبعة أيام من السبت إلى السبت ولم يدخل بيت إسرائيلي مع اشتباكها ببيوتهم فقالوا لموسى أدع ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا فرفعا فأخصبت بلادهم فلم يؤمنوا والجرادة المعروف بعث عليهم بعض الطوفان فأكل جميع نباتهم وثيابهم وسقوف بيوتهم وأبوابها ولم يضر بإسرائيلي فقالوا له اكشف عنا نؤمن فأشار بعصاه شرقا وغربا فذاب الجراد من حيث جاء وفي الخبر مكتوب على صدر كل جرادة جند الله الأعظم فلم يؤمنوا والقمل بعث عليهم بعد الجراد قيل هو جراد بلا أجنحة وقيل هو القمل المعروف وقيل هو السوس يخرج من الحنطة فأكل ما ترك الجراد وأشعارهم وأبشارهم وألمهم قرصا وخب وخبث عليهم أطعمتهم لوقوعها فيها وفي أفواهم ولم يضر بإسرائيلي فاستغافوا بموسى فدعا فرفي عنهم فلم يؤمنوا والضفادع بعثت عليهم بعد القمل، فملأت بيوتهم وأطعبتهم وخبثتها عليهم ودخلت أفواهم، فاستغاثوا بموسى فدعا ورفع عنهم فلم يؤمنوا والدم بعث عليهم بعد الضفادع فصارت جميع مياههم دما أحمر عبيطا فكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد فيكون ما يلي الإسرائيلية ماء وما يلي القبطية دما وما تأخذ المرأة الإسر... وتأخذ المرأة الإسرائيلية الماء في فمها فتلقيه في في القبطي فيصير دما وجعل فرعون يمضغ الشجار فيصير ماؤها في فيه دما آيات مفصلات قال مبينات حال من هذه المذكورات وتفصيلها يعني كونها مفصلات أن كان كل عذاب أسبوعا وبين كل عذابين شهر روي أن موسى بقي بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم الآيات فاستكبروا عن الآيات وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز العذاب المفصل وبعده طاعون أنزله الله بهم ينفسر الرجز هنا بالآيات المفصلات العذاب المفصل قبل ذلك وبعده طاعون أنزله الله بهم مات منهم في ليلة سبعون ألف قبطي قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك أي بعهده وهو النبوة لئن كشفت عنا الرجز وهو الطاعون لنؤمنن, بك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل قال صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجر هم بالغوه وهو وقت غرقهم إذا هم ينكثون ينقضون العهد فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر بأنهم كذبوا بآياتنا أي بساب تكذيبهم بها وكانوا عنها غافلين أي عن النقمة قبل حلولها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وذبح الأبناء وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها قال والأرض الشام ومصر ومشارقها ومغاربها جهات الشرق والغرب بها ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار وتمت كلمة ربك الحسنى قال عدايته الجميلة وكلمه وقف عليها بالهاء بن كثير وابو عمرو ويعقوب الكسائي على بني اسرائيل بنصره إياهم بما صبروا على الشدائد ودمرنا اهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه في ارض مصر من العمارات وما كانوا يعرشون من البساتين قرا ابن عامر وابو بكر عن عاصم يعرشون بضم الراء والباقون بكسرها وجاوزنا عبرنا ببني اسرائيل البحر وكان ذلك يوم عاشوراء فأتوا فمروا على قوم من لخم يعقفون يقيمون قرى حمزة والكسائي وخلف بكسر الكاف وبقون بضمها على عبادة أصنام لهم كانت على صورة البقر يعبدونها قالوا يعني بني إسرائيل لما رأوا ذلك يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعظمه كما لهم آلهة يعبدونها قال إنكم قوم تجهلون المعبود إن هؤلاء أي عبده الأصنام متبر مهلك ما هم فيه من الشرك وباطل ما كانوا يعملون أي شركهم يزول ويهلكون إن لم يؤمنوا ثم قال موبخا أغير الله أبغيكم إلها أطلب لكم إلها معبودا وهو فضلكم على العالمين في زمانكم واذ نجيناكم قرأ بن عامر أنجاكم وكذلك هو في مصاحف أهل الشام والباقون بياء ونون وألف بعدها وكذلك وفي مصاحفهم المعنى واذكروا إنقاذنا لكم من آل فرعون يسومونكم قال يذيقونكم سوء العذاب أشده وأسوأه يقتلون أبناءكم قرأ نافع يقتلون خفيفة من القتل والباقون بالتجديد على التكثير من التقتيل ويستحيون النساءكم سبق تفسيرهم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قال وفي الإنجاء والعذاب جمع محنة عظيمة ووعدنا موسى قرى أبو عمرو أبو جعفر ويعقوب وعدنا بقصر الألف من الوعد والباقون واعدنا بالمد من المواعدة ثلاثين ليلة قال ذا القعدة وأتممناها بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربه أي الوقت الذي وعده أن يخاطبه بعده أربعين ليلة تمييز قالوا أربعين حال أي بالغا هذا العدد تمييز ليلة ويقول أربعين حال وقال موسى عند انطلاقه إلى الجبل المناجاة لأخيه هارون خلفني كن خليفتي في قومي وأصلح أي ومرهم بالإصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين لا تطع من عصى الله وصدهم عن المعصية وذلك أن موسى وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون ويذرون فلما هلك سأل ربه الكتابة فأمره الله أن يصوم ثلاثين يوما فلما تمت أنكر خلوف فمه فاستاك بعود خروب، فقالت له الملائكة كنا نشمهم فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك وأوحى الله إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم عندي أطيب من رائحة المسك فأمر بالصيام عشرة أيام من أول ذي الحجة ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكلمه فيها فكانت فتنتهم في العشر التي زادها ولما جاء موسى لميقاتنا قال الوقت الذي وعدناه أن نكلمه فيه تطهر وطهر ثيابه وكلمه ربه من غير واسطه كما يشاء وجبريل عليه السلام معه لم يسمع ما كلمه به فلما سمع موسى كلام ربه اشتاق إلى رؤيته فثم قال رب أرني أنظر إليه قال ابن كثير وسوسي عن أبي عمرو ويعقوب أرني بإسكان الرأي وألبقون بالكسر أي أرني نفسك لأتمكن من رؤيتك قال الله لن تراني وليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا وسؤال الرؤية دليل على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لأن طلب المستحيد من الأنبياء محال خصوصا ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله لن تراني دون لن أرى ولن أريك ولن تنظر إلي وتعلقت نفات الرؤية بظاهر هذه الآية وقالوا قال الله تعالى لن تراني ولن تكون للتأبيد قال البغوي ولا حجة لهم فيه ومعنى الآية لن ترني في الدنيا أو في الحالي ولن لا تكون للتأبيد فقوله تعالى ولي يتمنوه أبدا إخبارا عن اليهود ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك ويا ليتها كانت القضية وقد وردت السنة بالحليف المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة وقيل إن طلب الرؤية لأجل الذين كانوا معه الذين قالوا أرن الله جهرا ورد البيضاوي هذا القول وجعله خطأا فتقدم كلام الأئمة الأربعة على رؤيتي سبحانه في الآخرة في سورة الأنعام ولكن انظر إلى الجبل قال وهو أعظم جبل بمدين يقال له زبير أي لكن سأتجل على الجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر مكانه لم يتزلزل فسوف تراني أي سوف تثبت رؤيتي وتزيقها وقد, وقد علم تعالى أن الجبل لا يثبت عند التجلي فلذلك علق الرؤية على ثبوته فلما تجلى ربه أي ظهر نور ربه للجبل جعله دكاء أي مستويا بالأرض قرأ حمزة والكسائي وخلف دكاء بالمد والهمز مفتوحا هيك أرض دكاء وقرأ الباقون بالتنوين من غير مد ولا همز مصدر دكه ومعناه التسير الأول اللي هو مستويا بالأرض وخر موسى قال مغشياً عليه لهول ما رأىه روي أنه خر صاعقاً يوم الخميس يوم عرفة وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر فلما أفاق من غشوته قال سبحانك تنزيها لك عن الإدرات تبت إليك عن سؤال الرؤية وأنا أول المؤمنين من بني إسرائيل وقيل أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا قر نافع أبو جعفر وأنا, وأنا أول بالمدي والباقون بغير مد قال الله يا موسى إني اصطفيتك اخترتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو اني بفتح الياء والباقون بإسكانها على الناس في زمانك برسالاتي قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وروح عن يعقوب برسالتي على التوحيد والباقون على الجمع وإن كان هارون شريكه في الرسالة فهو تابع له وبكلامي قال وبتكليمي فخذ ما آتيتك قال أعطيتك من الرسالة وكن من الشاكرين لله على نعمه روي أن موسى عليه السلام مكس بعد أن كلمه الله عز وجل أربعين ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور الله عز وجل وكتبنا له أي لموسى في الألواح جمع لوح سمي به لأنه يلوح فيه ما يكتب والمراد الواح التوراة وفي الحديث كانت من سدر الجنة طول اللوح إثنى عشر ذرعان. وقيل كانت من زمرد وقيل من ياقوتة حمراء وقيل من زبرجد وقيل من صخرة صماء لينها الله لموسى فقطعها بيده. ثم شقها بأصابعه فأطاعته كالحديد لداود وكانت عشرة وقيل سبعة وقيل وقرى سبعين بعيرا كل لوح قطول موسى وإضافة الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف إذ هي مكتوبة بأمره كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكت طع هنا الكلام يعني فيه ذقاش واستمد من نهر النور الميداد يقصد وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشر من كل شيء مما أمر به ونهوا عنه عن مقاتل كتب في الألواح إني أنا الله الرحمن الرحيم لا تشك بي شيئا ولا تقطعوا السبيلة ولا تحلف باسم كاذبا فإن من حلف باسم كاذبا فلا أزكيه ولا تقتل ولا تزن ولا تعقل والدي موعظة تذكيرا وتحذيرا بما يخاف عقبته وتفصيلا لكل شيء تبيينا لكل ما يحتاجون في, دين في دينهم إليه فخذها أي الألواح بقوة بجد واجتهاد وأمر قومك ياخذوا بأحسنها بالأحسن منها وهو بين فضائلها وفرائضها سأريكم دار الفاسقين قال دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها سأصرف عن آياتي أي عن تدبري وفهمها الذين أتكبرون على الناس في الأرض بغير الحق بأن أخذوا لهم وأعمي بصائرهم قرى ابن عمر وحمزة آياتي الذين بإسكان الياء والباقون بالفتح وإن يروا كل آية دالة على التوحيد لا يؤمنوا بها لعنادهم وإن يروا سبيل قَرَأَ حَمْزَةُ حمزة وَخَلَفَ وخلف بِفَتْحِ بفتح وَالشِّينِ والشين والباقون بضم الرأي الشِّينِ وَهُمَا لُغَتَانِ لغتان والبخل ومعناه الفلاح. لَا لا سَبِيلًا سبيلا لأنفسهم لاستيلاء الشيطانة عليهم وإن يروا سبيل الغيء الضلال يتخذوا سبيلا فهم ضالون ذلك أي الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ساهين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الدار الآخرة الآخر وصف الدار التي هي موعد الثواب والعقاب حبطت بطلت أعمالهم وصارت كأن لم تكن هل يجزون أي لا يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تفسير سورة الأعراف المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم النافع عن عمل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.